موقع الشيخ ياسر يا الدوسري يا يقدم, يقدم. اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت الحق ووعدك حقت. والجنة حق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 قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما عطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك الله هم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيةنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن الضعفاء بين يديك نحن الفقراء بين يديك ندعوك دعاء المسكين دعاء الخائف الض دعاء من خضعت لك رقابته وفاضت لك عيناه وذل لك جسمه يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة لمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا ومن فضلك سألنا ها نحن ببابك واردنا واقفون ولجناتك راجون ومن عذابك مشفقون اللهم واغفر لنا في ليلتنا هذه جمعين اللهم واكتبنا من عبادك المقبولين اللهم واكتبنا وتفضل علينا بان تجعلنا من عبادك المعتقين من النار الله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 في سبيلك في كل مكان اللهم وارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم وعليك بأعداء الدين اللهم وعليك بالمعتدين الظالمين ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم وارحم موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وما وعلى ذلك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقوا لات أمورنا بتوفيقك وأيدهم بتأيدك وأعلي بهم دينك اللهم وفقهم لكل ما تحب وترضى اللهم واحفظ على هذه البلاد رخاءها واستقارها وطمأنينتها وقيادتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد